البحر يسبح بهدير أمواجه والعصافير بشدوها والطبيعة بأعراسها المتجددة تظل تعزف نشيد الإيمان البحر سبحه والعصافير والورد صلى والأزاهير البحر سبحه والعصافير والورد صلا والازاهر الكون غنى وهو مبتهج والقلب رددا وهو مسرور البحر سبح والعصافير والورد صلا والازاهر البحر سبح والعصافير والورد صلا الكون غنى وهو مبتهج والقلب ردد وهو مسرور عرس الطبيعة فاتن اللحن ألوانها مشبوبة الحسن عرس الطبيعة فاتن اللحن ألوانها مشبوبة الحسن ارس الطبيعة فاتن اللحنين الوانها مشبوبة الحسن ارس الطبيعة فاتن اللحنين الوانها مشبوبة الحسن تَسْبِيقُ الْقُلُوبِ بَلِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَرْءُ يَنْظُرُ وَهُوَ مَسْحُورُ الْبَحْرُ سَبَّحَ وَالْعَصَافِيرُ وَالْوَرْدُ صَلَّى وَالْأَزَاهِيرُ الْبَحْرُ سَبَّحَ وَالْعَصَافِيرُ وَالْوَرْدُ صَلَّى وَالْأَزَاهِيرُ الكون غنى وهو مبتهج والقلب رددى وهو مسرور سبحان من سوى ومن خلقى هذا الوجود الآسر العبقى سبحان من سوى ومن خلقى hadha alwujudan alasira alabiqan subhanama man sawwa wa man khalaqa hadha alwujudan alasira alabiqan subhanama man sawwa wa man khalaqa تي لا لا وابدع الشفقا في طولك فالكون معمور البحر سبح والعصافير والورد صلى والازاهر البحر سبح والعصافير والورد صلى والازاهر الكون غنى وهو مبتهج والقلب ردد وهو مسرور جدد حياة الروح والفكر بتلاوة القرآن بالذكر جدد حياة الروح والفكر بتلاوة القرآن Jadid hiaatą rūhį valvikrį Betilaoje Al-Qur'an bėdžikrį Jadid hiaatą rūhį valvikrį تلقى الزمانا يموج بالعطر وعلى وجودك يشرق النور البحر سبح والعصافير والورد صلى والازاهر البحر سبح والعصافير والورد الكون غنى وهو مبتهج والقلب ردد وهو مسرور طوبى لمن مر على الدنيا مر الهداة وأتقن السعيا طوبى لمن مر على الدنيا مر الهداة وأتقن السعيا قوبى لمن مروا على الدنيا مر الهداة وأتقنوا السعيا قوبى مروا على الدنيا مر الهداة وأتقنوا السعيا عرفوا اليقين وبلغوا الهديا ورضوا تقضي المقادير البحر سبح ولاصافير والورد صلا والازاهير البحر سبح ولاصافير والورد صلا والازاهير الكون غنى وهو مبتهج والقلب رددا وهو مسرور البحر سبح والعصافير والورد صلى والأزاهير البحر سبح والعصافير والورد صلى والازاهير الكون غنى وهو مبتهج والقلب ردد وهو مسرور والقلب ردد وهو مسرور والقلب ردد